من عاصم النجدي الحنبلي مولود سنة 1312 المتوفى سنة 1392 والمعروف بحواشيه على بعض كتب أهل العلم ومن أشهر ما كتب حاشيته على ضو المربع ثم حاشيته على كتاب التوحيد وله حواشي أخرى وهو ممن اخذ ولازمه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى وافاد واستفاد منه وان اصول الثلاثه كما عرفنا فيما يتعلق بكلام على الشيخ سلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ان مجمل تصانيفه انما هو في تقرير توحيد العباده للحاجه الماسه في زمانه وقر رحمه الله تعالى في هذه الرساله التي الفها لعامة الناس وتوحيت حين العباده ليس خاصا بي بطلبه العلم وليس هذا الكتاب وما كان يحوي مضمونه ليس خاصا بي بطلبه العلم لان هذا من الفرض العين الذي يعم كل من انتسب الى الاسلام لن يكون مسلما الا اذا تحقق به لا اله الا الله وما دلت عليه لا اله الا الله اذا لابد من علمه لابد ان يعرف ويعلم معنى لا اله الا الله لالا يختلط الاسلام بغينه والتوحيد بي بالشيركي ولذلك أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال يعني الشيخ المصنف قررته في ثلاثه اصول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والولاء والبراء يعني جمع بين هذه المسائل الثلاث واهمها ما يتعلق بتوحيد الالوهيه لانه اصره وتوحيد الالوهيه هل يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه يلزم توحيد الالوهيه المراد انهما متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر فلا يقل ان قائل يحقق توحيد الربوبيه ويكفر بتوحيد العباده هذا ليس بليس بموحد لا في الربوبيه ولا في غيرها وكذلك العكس فانواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده متلازمه وجودا وعدما وجودا وعدما يعني اذا وجدت حينئذ توجد على وجه الكمال واذا عدم او ترك واحد منها انتفى الاخران هكذا فيما يتعلق بالنوعين الاخرين قال ثلاثه الاصول قررت في ثلاثه الاصول توحيد الربوبيه وتوحيد الانوهيه والولاء والبراء لانه جزء من مفهوم لا اله الا الله ومن شروط لا اله الا الله الحب والبغض قال وهذا وهذا هو حقيقه دين الاسلام ولكن قف عند هذه الالفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن العلم الا انك تقف عند كل مسمى منها لا بد من معرفه معنى التوحيد لا بد من معرفه معنى الشركه لا بد من معرفه معنى الولاء ومن معرفه معنى البراء لا بد من معرفه معنى الايمان بالله لا بد من معرفه معنى الكفر بالطاغوت لا بد من معرفه معنى الطاغوت الا لن يكون مسلما صحيح ام لا لن يتحقق وصف من هذه الاوصاف الا اذا عرف حقائقه يعني المراد بها من جهه الشرع اينين كيف يكون موحدا من لا يعرف التوحيد كيف يترك الشرك من لا يعرف الشرك كيف يحقق الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين كيف يتحقق بالولاء والبراء ولا يعرف الولاء والبراء هل يتصور هذا الجواب لا اذا لابد من معرفه هذه الحقائق فالعلم بهذه الحقائق ثم يتبعها به العمل لانه لا يكفي ان يعرف معنى الطاغوت ثم لا يكفر به لا يكفي ان يعرف معنى التوحيد وانه افراد الله تعالى بالعباده ثم لا يتحقق به بل لابد ان يجمع بين معرفه اسماء هذه الحقائق والعمل بها واعتقادها قبل قبل ذلك قال ومن عاجز لجهله او عجمته عن معرفه ذلك فلابد ان يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته بعد ان تفسر له لا اله الا الله محمد رسول الله وانما جاء به حق وكل دين سواه باطل فالكافر الاصلي اذا عرف معنى لا اله الا الله وعاجز عن النطق بها حينئذ يسقط ماذا يسقط النطق للعاجز لان النطق وان كان واجبا وان كان شرطا وان كان ركنا الا انه عند العاجز يسقطه في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامن فاتوا منه ما استطعتم ولكن المقصود هنا ماذا المقصود المعاني فإذا اعتقد معنى لا إله إلا الله وعادز عن التلفظ بها لعجمة أو نحو ذلك حينذن سقط عنه القول لكن لا يسقط عنه الاعتقاد لابد أن يعتقد مذلول هذه الكلمة إذن فحوى ومضمون هذه الأصول الثلاث هو ما يتعلق به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذلك ما يتعلق به الولاء والبراء قال المصنف رحمه الله تعالى سيد عبد الرحمن قاسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شهدت بربوبيته و الهيته الكائنات بدا بالبسمله وثنبي بالحمدله وهذا كما ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من المتاخرين فوجد فسحه من الوقت ان يقدم لي لكتبه الحمد لله اي جميع انواع المحامد كلها ثابته لله تعالى مستحقه له جل وعلا ملكا واستحقاقا والحمد هو ذكر صفات المحمود محبه وتعظيمه واجلاله وصف الله تعالى هنا بقول الذي شهدت بربوبيته و الهيته الكائنات كائنة فاعل هي التي شهدت لان قوله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو لا ايه شهاده هنا قد تكون قوليه وقد تكون فعليه يعني الاعلام والالزام هنا قد يكون من جهه القول وقد يكون من جهه الفعل فكل الكائنات تشهد بان هذا الكون له اله وهو المستحق لي لان يعبد هذا المراد فشهدت بالربوبيه كونه ربنا جل وعلا رب العالمين واذا كان رب العالمين حينئذ يستحق ماذا ان يعبد فالذي يستحق ان يعبد هو من كان متصفا بكونه رب العالمين ولذلك يجيء كثيرا في بالقران اثبات صفه الخلق لله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالذي يستحق ان يعبد هو هو الخالق والذي لا يخلق لا يستحق ان ان يعبد هكذا فكل ما كان من خصائص الربوبيه فهو مستلزم لان يكون معبدا والهدا دون ما ما سواه فالكائنات جمع كائن والمراد بها المخلوقات السماوات الاراضين والجبال ونحو ذلك كلها يصدق عليه وصف الكائنات لانه وردت بي كن اولى هنين هذا الذي يقتضيه هذا المقام الحمد لله الذي شهدت بربوبيتي و الهييتي الكائنات يعني شهدت الكائنات بربوبيتي جل وعلا او رب العالمين وشهدت الكائنات ب الهييتي جل وعلا الشمس والقمر والارض والسماء كل ذلك يشهد ب الهييه الباري جل وعلا قول ابن القيم رحيم الله تعالى ان الله سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه شهد الله انه لا اله الا هو شهد بالقول وبالعمل بالقول بالايات انزلها على انبيائه ورسله وفيها الامر بلا اله الا الله وهذا واضح قول وهو كلام وشهد كذلك بفعله الايات الموجوده فيه السماوات والارض بل السماوات والارض كذلك من اياتي تشهد بي بربوبيتي و اولوهيتي ان الله سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه فان دلالتها انما هي بخلقه وجعله كونه خلقها دلت على ربوبيته و اولوهيته ويشهد باياته القوليه الكلاميه المطابقه لما شهدت به اياته الخلقيه اجتمعا اجتمعا اذا دلالتان دلالة قولية ودلالة فعلية كل منهما داخل في قول تعالى شهد الله فالشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بيه بالفعل بالقول فيما أنزله على رسله وبالفعل فيما خلق الله عز وجل فكل ذلك يدل على ماذا؟ على أنه رب العالمين وإذا يدل على أنه رب العالمين فلا يستحق أن يعبد إلا من اتصب به بهذا الوصف ولذلك قال تعالى في فاتحة السورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله لله الا المعبود لماذا لكونه متصفا بهذا الوصف الخاص به رب العالمين قال فتطابق شهاده القول وشهاده الفعل يعني اجتمعتا في الدلاله على ربوبيه الباري جل وعلا ولهيته دلاله القول ودلاله الفعل فافهم واعلم ان الشهاده كما تقول بالقول تكون بي بالفعل قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اي يقر واعترف ان لا اله الا الله الا معبود بحق الا الله وحده لا شريك له كلمه قامت بها الارض والسماوات قامت بها اي بسببها الارض والسماوات يعني خلقت الارض والسماوات من اجل ذلك كما قال تعالى ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا الا بالحق يعني بالتوحيد ولا اله الا الله وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا اي ما خلقته عبثا وهزلا والباطل هو الزائل الذاهب اذا كلمه وهي لا اله الا الله كلمه التوحيد قامت بها اي بسببها ولاجلها الأرض والسماوات وما خلقت الجنة إلا لأهل التوحيد وما خلقت النار إلا لأهل من خالف كلمة التوحيد أو لا إذا خلقت الجنة والنار من أجل التوحيد والسماوات والأرض كذلك خلقت من أجل التوحيد بل الدنيا كلها خلقت من أجل التوحيد بل الجن والإنس ما خلقوا إلا من أجل التوحيد كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد هذا يبين لك ماذا يبين لك عظم هذا الامر الذي امر الله تعالى به وهو توحيد جل وعلا هل ينبغي العنايه به اولى ينبغي العنايه به وان يقدم على الغين فلا يشتغل المسلم بعلم دون ان يشتغل بالعلم بتوحيد الله عز وجل ولا يقدم عليه علما للبت مطلقا دون تفصيل ولا استثناء يقدم اولا ما يتعلق به بتوحيد جل وعلا فيفهمه على على وجه ثم بعد ذلك يشرع في ما يسرع من من فنونه ثم لما شهد لله عز وجل وقر واعترف بوحدانيته شهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحدانية بالرسالة فلا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم قال وأشهد أن يقر وأعترف أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله جمع بين الوصفين عبده فهو عبد ولا يعبد وهو رسول الله لا يكذب المؤيد به بالآيات والمعجزات مؤيد أيده الله تعالى أي قواه فالمؤيد حينئذ معنى المقوى قواه الله عز وجل حينئذ هذه الآيات وهذه المعجزات الآيات المعجزات بمعنى واحد تسميته في الشرع بيب المعجزات وهو أولى ولكن شع عند أرباب العقائد أن يسمى ذلك بيب المعجزات جمع معجزة وهو المرض بها الآية يعني الآية الدال على صدقه صلى الله عليه وسلم لأنه بشر وإذا كان بشرا حينئذ من حيث إنه بشر يحتمل صدقه والكذب وكذلك من حيث انه بشر لا باعتبار كوني رسولا من حيث انه بشر حينئذ يحتمل الصدق والكذب يحتاج الى ماذا يحتاج الى ايه تقوي صدقه وتؤيد انه من عند الله تعالى وياتي بايه لا يشرك فيها احد من من البشر ولذلك صارت صارت الايه مما ينفرد بها الرسول عن عن غيرهم المؤيد ايده اي قواه وتؤيد الشيء تقوى بالايات والمعجزات العطف تفسير يبين ان المرض بالايات هي ماذا هي المعجزات يعني جمع بين الوصفين الايات هو التعبير الشرعي هو الذي جاء فيه بالشرع والمعجزات هو الذي شاع عند اهل العلم فجمع بينهما من اجل ماذا ان يبين للقارئ ان المعجزات التي هي في الذهن سابقه لابد من تصحيحها بماذا بان هي الايات قال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يعني مما يكون ادبا ليا مصنف وكذلك المعلم انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ات بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه اي اثنى الله تعالى عليه في الملائ ال اعلى فما قال ابو العاليه في معلقه البخاري رحمه الله تعالى وعلى اله اتبع على دينه واصحابه جمع صحابه او من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على على ذلك وسلم تسليما كثيرا اي سلمه الله تعالى من الافات والنقائص قال اما بعد كلمه ياتى بها الانتقال من اسلوب الى اسلوب فان ثلاثه الاصول لشيخ الاسلام والمسلمين فان ثلاثه فوقعت في جواب الشرط لان ام هذه وان كان الاصل فيها انها للتفصيل حرف تفصيل الا انها قد تضمن معنى الشرط فاذا ضمنت معنى الشرط حينئذ لابد من وقوع الفاء في جوابها فان ثلاثه الاصول الاصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره الاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه يبني اذا سيذكر لك المصنف بهذا التعبير الذي جعله اسما لرسالته ان هذه الاصول ينبني عليها غيرها قد عرفت ان اعظم هذه الاصول هو توحيد العباده وهل توحيد العباده ينبني عليه غيره ها توحيد العباده هل ينبني عليه شيء كل شيء كل عباده تنبني على ماذا على توحيد الان صح صح كل عمل وان فسد بطل كل كل عمل عرفنا ان التوحيد شرط لصحه ها العباده توحيد شرط لصحه العباده فلن تصح ولا تصح عباده من صلاه وزكاه وصوم وحج الا اذا حققت توحيد فالمشرك ليس مسلما واذا انتفى وصف الاسلام انتفى وصف صحه العبادات كلها وهذا محل اجماع بين أهل علمه أن من تلبس بالشرك انتفع عنه وصف الإسلامي وإذا انتفع عنه وصف الإسلامي لو صلى ألف مرة أو حجة أو إلى خيره لن يقبل منه شيء البتة لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى إن أشراكت لا يحبطن عملك ولا يشترط في الشرك هنا أن يأتي بجميع أنواع الشرك حتى نحكم عليه بماذا؟ أنه خرج من الملة بل بمجرد الوقوع في نوع من أنواع الشرك حين يذن نحكم عليه بماذا؟ بكونه قد فارق الاسلام والشرك انواع كل عباده صرفه لغير الله تعالى يعتبر ماذا شركا الاسلام له نواقض او لا له نواقض هل يشترط في انتقاله عن وصف الاسلام ان ياتي بجميع النواقض او ناقض واحد يكفي ناقض وحده كذلك نوع واحد من انواع الشرك الاكبر يكفي في نقله عن من الاسلام الى الى الكفر اذا انتبه لي هذا الوصف اذا فان ثلاثه الاصول اذا هذه اصول ينبني عليه غيره من من الاعمال صحه وردا وابطلا وقوله ثلاثه هذا اسم عدد هل له مفهوم او لا ليس له مفهوم بمعنى ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من جمله الاصول وليس كل الاصول انما اراد التقريب يذكر انواع ثلاثه من اجلي ان هذه الرساله الف لعامة المسلمين مما ينبغي حفظها والعنايه بها فيما يتعلق ب معرفه العبد لدينه وتوحيده ان يتعلم هذه الرساله حينئذ من تقرير العلم ومن حسن تقرير العلم ان يبدا معه شيئا فشيئا فذكر ثلاثه اصول ولا يمنع ان يكون ثم اصول اخرى ياخذها بعد ذلك فيما اذا تجاوز هذا الكتابة. فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين مجدد الدعوة والدين وهو كذلك وشيخ الإسلام الحمد للتعالى كان في زمن قد اشتدت فيه غربة الإسلام حتى فارق أكثر من كان على وجه الأرض الإسلام وتلبسوا به بالشرك الأكبر وكون مجدد الدعوة والدين هذا فيه إشارة إله ما رواه ابو داود وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها من يجدد لها دينها ليس المراد انه ياتي بدين جديد وانما المراد به ماذا ان يحيي من درس من معالم الدين يجدد لها دين دين جديد ليس المراد به انه ياتي بدين جديد وانما المراد به ان يعيد الامه الى الدين الصحيح التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد من تجديد الدين لأمة إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة البدع والمحتثات قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاة والجزء الثامن عشر صفحة ميتين وسبع وتسعين قالوا والتجديد إنما يكون بعد الدروس يعني الدراس وذاك هو غربة الإسلامي ذاك أي إن دراس معالم الدين هو غربة الإسلام وقد جاء في الحديث بدأ الإسلام غريبا يعني الناس كانوا على شرك أكبر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد باعتبار ما عليه المشركون حينئذ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كما بدأ إذن غربة الدين باعتبار إقامة التوحيد قال وذاك هو غربة الإسلام ثم ذكر حديث الغربة ثم قال وهذا الحديث الذي هو بدأ الإسلام غريبا وكذلك حديث إن الله يبعث هذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام لا يصيبك ماذا؟ لا يصيبك من الغم والهم أن من يعرف الإسلام حقيقة الإسلام قلة قد يعدون على الأصابع لا مانع من هذا أو لا؟ لأن العبرة بماذا؟ بإصابة الحق قد يصيبه كثير وقد يتخلف عنه الكثير أو الأكثر حنين لا يصيبنك هم غم بكثرة اعتزال الناس عن التوحيد بل لو عمت الردة في ارجاء المعموره الا من استثناهم الحق فيما يتعلق بي الفرقه النادي قطاع المنصوره لا اشكال فيه لماذا لان العبره بي باصابه الحق بدا الاسلام غريبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وكان مع ابو بكر وبلال وقل يعدون على الاصابع وبعد ذلك انتشر الاسلام شيئا فشيئا ثم سيعود غريبا كما بدا كيف بدا بالواحد والاثنين والثلاثه والاربعه هل في غرابه ليس في غرابه بان يكون على الاسلام من هو على هذا العدد يقول رحمه الله تعالى وهذا الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقله من يعرف حقيقه الاسلام ولا يضيق صدره بذلك هذه نصيحه من شأن الاسلام رحمه الله تعالى لان بعض الناس عنده شيء من المرض والهوس اذا قيل التوحيد كذا والشرك كذا حينئذ يتصور ان الامه قد ارتدت عن بكره ابيها هيندي نقول هذا جائز عقلا لا شرعا لان الخبر دل على ماذا على انه لن تزال طائفه من امه النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وهي الفرقه الناديه والطائفه المنصور هذه تقل وتكثر قد تكون واحدا وقد يكون اثنين وقد يكون 10 قد يكون 100 يختلف بي باختلاف الازمان والاعصار والاحوال اذا بقاء الاسلام وبقاء من يتلبس بالاسلام دل النص عليه لكن ليس بالقله والكثره ولذلك فرقه طائفه هذه يدل على ماذا على القله الفرقه قليله والطائفه قليله فدل ذلك على ان الاكثر ليس على على حق ليس على على الدين قال ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون في شك من دين الاسلام كما كان الامر حين بدا اذا لا يشك الناظر في احوال الناس وما تلبس به من كفرات ونواقض وبعدهم عن الاسلام عن التوحيد لا يشك بذلك انه على ماذا على الحق لان الناس اذا اذا نظروا في هذه المسائل لاسيما فيما يتعلق به نواقض الاسلام وتنزيلها ليس مجرد علم فقط انما تنزيلها اذا نظر فيه قد يشك وقد يقع في نفسه ماذا ريب كيف الناس كذا ونحن على كذا الى اخره ويقع عنده ريب وتردد وتراجع وحذلك هذا لا ينبغي ان يكون هذه نصيحه من شغل الاسلام لمن وقع في نفسه شيء باعتبار كثره والقله وإنما الحق هو اتباع الكتاب والسنه قد يكون العدد قليلا وقد يكون كثيرا المخالف كما دلت النصوص والكتاب والسنه دلت على ان الاكثر مخالف كذلك وان تطع اكثر اكثر ليس كثير بل اكثر فرق بين كثير واكثر وان تطع اكثر من في الارض ها يصلحوك لا يضلوك لانك اذا اتبعت الاكثر فانت على ضلال لذلك قال بعض السلف انظر في نفسك هل انت مع الاقل ام مع الاكثر فان كنت مع الاكثر فانت على الضلال بهذا النص استدلاله صحيح استدلاله صحيح اذا ينتبه لي هذا الامر قالها هنا مجدد الدعوه واو الدين مجدد الدعوه واو الدين الدعوه والدين الدين هذا يشمل الدعوه وزياده ان يريد يكون من عطف العام على الخاص محمد بن عبد الوهاب ارزل الله له الاجر والثواب الزلى اي اكثر قد جد الناس في حفظها جد الجد هو الاجتهاد في الامر يعني اجتهد الناس في ماذا في حفظ هذه الرساله يقال منه جد يجد ويجد بكسر الجيم وضمها جد يجد ويجده فيه وجهان قال جد الناس الناس في حفظ الناس يعني عموما الناس يعني ليس المراد به ماذا عام اريد به الخاص طلبه العلم لا كان إلى زمن قريب هذه الرسالة يحفظها عامة الناس عامة الناس في المساجد يحفظون هذه العوامة إلزاماً أيام الشيخ محمد الرحيم رحمه الله تعالى وما بعده قريب كان يلزم الناس عامة الناس بحفظ هذه الرسالة لأنه لن يتحق الأوصف الإسلامي إلا بهذا لابد أن يتعلم فإذا لم يتعلم حين يذين كيف يكونوا موحداً بالتقليد يفعل كما يفعل غيرهم قال قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها في حفظها يعني لفظاً مع ادراك معانيها يستحضرها عن ظهر قلب وهذا المراد به بالحفظ لعظم نفعها اي لنفعها العظيم والنفع هو الخير وهو ما يتوصل به او يتوصل به الانسان الى مطلوبه الى الى مطلوبه ففيها نفع عظيم وهو كذلك قال وتشوقت النفوس لبيان معانيها لما كان الناس قد حفظوا ويحفظون وجد واجتهدوا في حفظ هذه الاصول الثلاثه حينئذ تشوقت النفوس اي نفوس هؤلاء الحفاظ لبيان معانيها والشوق والاشتياق نزاع النفس الى الشيء يقال شوقه فتشوق اي هيج شوقه لبيان معانيها معانيها المعنى هو ما يقصد من من اللفظ لان العبره هنا بي بالمعاني وان كانت الالفاظ في باب العقائد قد تكون توقيفيه لا يجوز العدول عنها لكنها مع كونها توقيفيه كذلك ليس المراد به ماذا الوقوف مع اللفظ يعني من قال لا اله الا الله لا شك ان باجماع العلم ان الكافر الاصلي اذا اراد الدخول في الاسلام لابد ان ينطق ب لا اله الا الله لكن لابد من معرفه معناها فلو نطق بلا اله الا الله ولا يعرف معناها لا يثبت له الاسلام اذا دل ذلك على ماذا على ان الاصل هو المعنى والفرع هو اللفظ وان كان اللفظ مطلوبا لا يصح الاسلام الا الا به كالشأن فيما يتعلق به بتكبيره الحرام في الصلاه الله اكبر لو قال الله كبير هل عقد الصلاه على الصحيح لا ده الشافعيه نعم لو قال الله كبير الرحمن كبير ما الفرق بين الله اكبر الرحمن اكبر من حيث المعنى لا فرق الله اسم وعلم على البارئ جل وعلا والرحمن علم على البارئ جل وعلا لكن لما كانت هذه الالفاظ توقيفيه يعني موقوفه على الشرع ولا يعقل لها من حيث التنصيص عليها لماذا خصها دون غيرها مع ان بالاجماع ان كلمه التوحيد لا اله الا الله اعظم من كلمه الله اكبر حينيذ لو اجتهد ومجتهد قال لا إله إلا الله ونوى الدخولها في الصلاة لا تصح الصلاة مع كوني قد أتى بكلمة هي أعظم من كلمة الله أكبر لماذا لأن هذه الألفاظ توقفية فلا يغير ولا يبدل حينيذ نقول هذا باعتبار كون الألفاظ توقفية هل المراد بلا إله إلا الله لفظا فقط دون فهم المعنى الجواب لا وهذا يدلك على ماذا على أنه لو قال كافر لا إله إلا الله ولم يعرف معناها ما دخل في الإسلام كافر بالاجماع قال وتشوقت النفوس لبياني وايضاح معانيها وهو مدلول اللفظ مدلول اللفظ هو, هو المعنى ما يقصد به باللفظ لرصانة مبانيها رصانتي الرصين هو المحكم الثابت يعني مبانيها الفاظها فيها رصانه فيها احكام فيها ثبوت وقد رصونا من باب ظروفا مبانيها اي الفاظها فوضعت عليها حاشية وضعت عليها المصنف الشهد الرحمن الرحمن الرحيم والله تعالى وضع حاشية والحاشية نوع من أنواع التصنيف عند أهل العلم عن أنواع التأليف وطريقته والاقتصار على بعض كلمات المتن أو الشرح لأن الحاشية قد تكون على متن فقط كرسالة التي معنا وكحاشية هو كذلك على كتاب التوحيد وقد تكون الحاشيه على على شرح كما صنعه وكذلك مع الروض المربع الروض هذا شرح للزاد فوضع حاشيه على على الشرح اذا الحاشيه قد تكون على المتن فقط وقد تكون على على شرح يقتصر على بعض الالفاظ يعني ما يحتاج الى ازاله نفسه كشف معناه فياتي بلفظه قوله كذا معناه كذا ويسمى بماذا المحشي وذاك يسمى به بالشارح شارح لا يترك لفظه الا قد اتبها صرح وكلم كلمه وهذا هو الذي يفيد هذا الذي ينبغي ان يقال ان هذا الذي يفيد اكثر من من الحواشي لكن دراسه الحواشي مع التتميم فيما ترك المصنف يكمل ما حصل فيه من نقص قال فوضعت عليه حاشيه موضحه هذا نعت لي لحاشيه او انها حال موضحه لمعناها يعني مبينه وضح الامر واتضح دبان مشجعه لمن اقتناها مشجعه شجاعه شده القلب عند الباس شجاعه اصل قلبي يقال شجعه ترجيعا قال له انك شجاع او قوى قلبه وتشجع تكلف شجاع لمن اقتناها اي اتخذ لنفسه قنيا وقنيا والله المسؤول ان ينفع بها دعاء منه رحمه الله تعالى ان يفعم بهذه الحاشيه كما نفع باصلها الذي هو ما هو اصلها ثلاثه الاصول والحاشيه فرع صحيح اصل وفرع المتن يعتبر اصلا والحاشيه تعتبر فرعا كما نفع باصلها ينفع به بماذا بهذه الحاشيه والله المسؤول ان ينفع بها كما نفع بي باصلها انه على كل شيء قدير قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثه اصول بسم الله الرحمن الرحيم قال المحشي ابتدى المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله سماه كتابا مع كونه سماه كتابا مع كونه في شهره العلم انه رساله ولا فرق بينهما لا فرق بينهما مع كون الرساله قد تكون اقصر من من الكتاب ابتدى المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله بسم له فعلل يعني منحوت من او مصدر بسم لا يبسمل بسملته بسملا يبسمله بسمله بسمله بسملا بسملا بسمل هذا مختلف فيه هل هو مسموع عرب او لا اما بسملته لو اتفق عليه لانه فعل لو فعلا مسموع في لسان العرب الاصل مختلف فيه هل هو مسموع او لا يعني بسملا بسملا فعل ماضي فعلل مسموع او لا فيه نزاع لقد بسملت ليلى غداه لقيت وقالوا ماذا صحيح انه مسموع لكنه على قله اما بسم الله هذا محله يفاق انه مصدر اقتداءا بالكتاب العزيز وتاثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته يعني جمع بين الامرين اقتدى بالكتاب المراد به القران كيف اقتدى به ها ابتدى القران قران بين دفتي المصحف المصحف يعني بين الجلديتين اول ما تفتح الكتاب كله كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم إذن افتتح بماذا بالبسمة فاقتداءا بالكتاب العزيز افتتح كذلك وتأسيا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكتباته ومده ومورسلاته لأنه كان يعتمد صلى الله عليه وسلم في افتتاح المكاتبات والمرسلات إلى الملوك ونحوهم بالبسملة ويكتفي بها دون الحمدل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله الرسول إله رقلة عظيم الروم هذا ي resonated with Josh사�qaz بالبسملة وال وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع الحديث هذا مختلف في تصحيحه وضعفه وتضعيفه منهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه والمرجع عند علماء اهل الحديث انه ضعيف واذا كان ضعيفا حينئذ نيته الخلاف هل يعمل به في فضائل الاعمال او لا فمنهم من ضعفه ويعتمد فيه في العمل ومنهم من ضعفه واسقطه فيه في العمل وهذا هو الصحيح لماذا لانه لا يصح العمل بشيء في اثباته لا من حيث الفضل ولا من حيث الاصل العمل قولا كان او فعلا الا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الضعيف فهو كسم ضعيف يعني متروك لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى ان ان الشروط التي جعلت للعمل بالحديث الضعيف تحتاج الى مخصص لان الادله دلت على ماذا على ان حديث من لم يكن ثقه حينئذ هو مردود او لا النصوص دلت على هذا نرد حديث غير الثقه به بالنص الشرعي هنئذ الاستثناء بعض الانواع فيما يتعلق بفضائل اعمال دون غيره يحتاج الى مخصص وليس ثم مخصص ثم طامه الكبرى انه يجيز ان يعمل بالحديث الضعيف ولا يعتقد انه سنه وهذا تناقض كيف يجمع بينهما انا اعمل من اجل القربه ولا تعتقد انه قربا كيف يجمع بينهما هذا فيه تعذر من حيث العمل اذا كل امر ذي بال ذي بمعنى صاحب ذي بال اي حال وشان يهتم به شرعا من جهه الشرع هذا اراد به ماذا انه لو اطلق لو اطلق كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم اذا لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ها تحتاج الى بسمه والبسمله تحتاج الى الى بسمله بنحتاج الى ماذا صارت التسلسل هنا صارت التسلسل وهو ممنوع حينئذ نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلما جاء بالبسمله اتى بماذا بالبسمله وهذا تسلسل اذا هذا باطل فقالوا اذا يهتم به شرعا يعني يكون مقصودا والبسمله وسيله ليست ليس القصد حينئذ سنتى هذه الحاله لا يبدا فيه في هذا الامر ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وفي روايه اجدم وفي رواية الأبتر والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة ناقص البركة لأن الأقطع المراد به ماذا مقطوع الذنب لا يتم إذن هو ناقص ناقص البركة والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به ولذلك الباء فيه بسم الله تفيد الاستعانة تفيد الاستعانة ولذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة الأول الأول توحيد الربوبيه ماخوذ من قوله ها للاستعانه هذه من افراد توحيد الربوبيه وافراده جل وعلا بالاستعانه توحيد الالوهيه لان بسم الله معناه ماذا بسم الله ابدا بسم الله اقرا بسم الله اكل الى اخره اي لا بسم غيره اذا فيه معنى الافراد او لا فيه معنى الافراد الله أي المعبود الإله الرحمن الرحيم على ما إذا اجتمع فيه ماذا توحيد الربوبية ودل عليه البس ألباء في بسم الله والاستعالة وكذلك توحيد الألوهية وهذا ما أخوذ من التقديم والتأخير وكذلك في اسمه جل وعلا الله لأن معناه المعبود إله بحق وتوحيد الأسماء والصفات ما أخوذ من الله عالم العلبار جل وعلا الرحمن الرحيم قال واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر أبلغ الثناء والذكر أن تدل على ماذا؟ على غيرها وللخبر المذكور السابق لا يبدأ فيه بسم الله إلى آخره قال اعلم رحمك الله اعلم فعل أمر من العلم اعلم هذا افعل يعني حصل العلم حصل العلم لأن الأصل فيه فعل الأمر أنه لي لتحصيل ما لم يكن هذا الأصل فيه وقد يخرج عن هذا المصدر ويراد به الاستمرار والتاكيد على ما بدا به وكذلك يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله ها يا ايها الذين امنوا اثبت له مصف الايمان امنوا اذا هل المراد امنن حصل الايمان لم يكن ثم كان او المراد به الديمومه والاستمرار على الايمان الثاني يا ايها النبي اتق الله اتق الله هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل التقوى أو بالاستمرار بالاستمرار قطعا إذن فعل الأمر افعل قد يأتي لتحصيل شيء لم يكن ثم يحصل وقد يكون حاصلا لكن المراد به ماذا الاستمرار عليه الاستمرار عليه والأول هو الأصل قال اعلم فعل أمر من العلم يعني من المصدر الذي هو العلم وهو أي العلم حكم الذهن الجازمي حكم الذهني الجازم بالرفع المطابق للواقع مطابق للواقع اما قول الجازم اخرج به غير الجازم فلا يسمى علما وانما يسمى ظنا او شكا على حسبه المطابق للواقع خرج به ماذا غير المطابق للواقع ويسمى جهلا مركبا اما عدم الحكم هذا جهل بسيط اما الحكم بما يخالف الواقع فهو جهل بسيط إذن عدم الحكم مطلقاً امتداءاً فهو جهل بسيط وإذا حكم الذهن يعني العقل وأسند شيئاً إلى شيء لأن هذا حقيقة الحكم حينئذ إذا أسند شيء إلى شيء أو أخبر عن شيء ولم يكن مطابقاً للواقع عن الخارج لأن حكم الذهن يكون فيه في داخل الذهن ثم بعد ذلك تنظر فيه خارجه فقد يحكم ماذا؟ قد يحكم بكون الزيد زيد مسافر ماذا؟ ان سافر زيد يظن هذا فيحكم ان زيدا قد سافر لكن في الواقع ليس ليس مسافر مطابق او لا لم يكن مطابقا اذا فرق بين الحكم الذهني وبين مطابقه الحكم الذهني للواقع فرق بينهما كذلك ان لم يطابق فهو الجهل المركب اذا ذكر هنا هذا التعريف وخرج به بقوله الحكم الذهني ما لم يحكم وهو الجهل البسيط وقوله الجازم خرج به ماذا غير الجازم والمطابق للواقع خرج به غير المطابق فهو جاهل مركب وهذا بناء على ما اشتهر عند اهل العلم لا سيما الاصوليين ان العلم لا يكون الا الا جازما واما الظن فلا يكون جازما والصواب ان العلم اعم من ذلك اعم من, من ذلك والمراد به مطلق الادراكي فيشمل حينئذ الجازم وغير الجازم والصحيح في لسان العرب أن الظن علم فهو نوع من أنواع العلم قال إعلم فعل أمر من العلم وهو أي العلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع أي كن متهيا يعني لماذا أتى المصن بقول إعلم أراد به ماذا تنبيه تنبيه المخاطب إذا قل له إعلم حليذ ينتبه أن ما بعد إعلم سيكون له شأن ولذلك قال أي كن متهيا أنت أيها السامع ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة في خطاب أهل العلم في تصنيف وغيره وكذلك في الخطب والكلمات نحوها قل إعلم أراد به أن ينبه السامع إلى أن ما سيذكره هو من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها وأن يلقي إليها السمعة التي ينبغي للمتعلمين وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم ان يصغي الى ما يلقى اليه منها صغى بمعنى ما واصغى اليه ما لبسمعه نحوه وما قرره المصنف هنا من اصول الدين حقيق بان يهتم به غايه الاهتمام حقيق ان الجدير ان يهتم به كل مسلم ليس طالب العلم فقط ان يهتم به غايه الاهتمام ويعتنى به اشد الاعتناء ويصغى اليه حقيقه الاصغاء وقوله رحمك الله رحمك الله دعاء لك بالرحمه اي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما فيما يستقبل عصمك فيما يستقبل الا يقع في في معصيه لان العصمه من الله عز وجل فالانسان بين امرين بين ان يقع في معصيه ويتلبس بها وبين ان يحفظ عن ان يقع في معصيه وكلاهما من الله عز وجل اذا وقع فبمشئه الله تعالى وقع وارتكب او لا بقضاه الذي يغفر لك الذنب هو الله عز وجل الذي يعصمك في المستقبل من الوقوع في المعصيه هو الله عز وجل اذا لا يغفر الذنب الا الا الله عز وجل ولذلك دعا له بالرحمه الجامعه بين ذنب قد مضى فيرفع وبين عصمه من الوقوع في في الذنب قال ووفقك وعصمك فيما يستقبل واذا قرنت بالرحمه بالمغفره يعني جمع بينهما رحمك الله وغفر لك فالمغفره لما مضى والرحمه سؤال السلامه من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل لان لا يقع ماذا ما يترتب على على الذنب لان كل ذنب له شؤم في الدنيا وفي الاخره وقد يحصل الشؤم والعقوبه بما يترتب على الذنب في الدنيا ويسلم حين يذم في في الاخره فاذا اجتمع طلب المغفره والرحمه فالمغفره لما مضى والرحمه تكون لما يستقبل وكثيرا ما يجمع رحمه الله المصنف عندما يرشد الطالب بتقرير الاصول المهمه بينها وبين الدعاء الىه يعني بين قولي اعلم رحمك الله هذا كثيرا في صانع المصنف رحمه الله تعالى في مواضع كثيره وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير لي للمسلمين لان التلطف في الدعوه هذا مامور به شرعا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه والتصنيف والتاليف هذا نوع من انواع الدعوه واسلوب من اساليب الدعوه فالرفق كما يكون به باللسان كذلك كن بماذا بالقلم وكلاهما نوع من انواع الدعوه قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب على انه يجب علينا تعلم اربع مسائل تعلم اربع ما يجب تعلمه اذا الواجب هو التعلم واتى بالتعلم هنا تفعل ليدل على انه قد يحصل هذا التعلم تدريجا شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهو محل الوجوب متعلق الوجوب هو ماذا هو العلم يجب ما الذي يجب هو التعلم ثم اذا تعلم وجب عليه ان يعتقد وإذا اعتقد وجب عليه ان ان يعمل واذا عمل وجب عليه ان ان يدعو واذا دعا وجب عليه ان ان يصبر فهذه المسائل الاربعه التي ذكرها حمله تعالى كلها مرتبه بعضه على على بعض قال ان يلزم كل فرض من افراد المكلفين لانه قال علينا يجب علينا معلوم ان الوجوب انما هو حكم تكليفي حينئذ هل يجب على المكلفين دون غيرهم او هو عام لا شك انه خاصه به بالمكلفين خاصه به بالمكلفين هل يجب علينا نحن معاشر المكلفين فكل من تحقق فيه وصف التكليف تعلق به ماذا الوجوب فلا يجب على من لم يكن مكلف هذه قاعده الشرع الاحكام التكليفيه الخامسه انما مناطها به بالمكلفين يعني من تحقق فيه شرط التكليف من لم يكن مكلفا حينئذ لا وجوبه عليه اي يلزم كل فرض من افراد المكلفين فهو عام ذكرا كان هذا المكلف او انثى حرا او عبدا ما الذي يلزمه قال تعلم اربع مسائل وهنا اربع يقال فيه ما قيل في ثلاثه الاصول بمعنى انه ليس ثم وجوب يتعلق بهذه الاربعه فينتفي عما عدا لانك اذا جعلت هذا العدد له مفهوم حينئذ لا يجب الا هذه الاربع المسائل وسياتي ان المصنف رحمه الله تعالى سيذكر ثلاثه مسائل كذلك مغايره لهذه الاربعه وهي واجبته على كل مسلمين ومسلمات حينئذ كيف صارت 7 4 و3 صارت 7 اولا وهنا قال اربع مسائل حينئذ قال اربع لا مفهوم له بمعنى انه اراد ماذا تسهيل العلم بذكر بعض افراده من اجل ان يترتب عليه ما سياتي تعلم اربع مسائل جمع مساله من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم مساله ما يبرهن برهان هو الدليل يعني ما يذكر له الدليل من العلمي يعني من الكتاب والسنه والواجب لا يعذر احد بتركه يعني معنى الواجب يجب علينا يجب ما المراد بالواجب هذا حكم شرعي تكليفي يترتب عليه ماذا ثواب عند الامتثال قصدا لا بد ان يقصد ثانيا اذا فات وتركه ها يعاقب ويستحق ماذا يستحق العقار إذن ثم أمران ثواب عند الامتثال ونقيده بماذا بالقصد لأن الواجب إذا لم يكن مقصودا حينئذ لا ثواب عليه لا ثواب عليه لابد من ماذا لابد من القصد فإذا لم يقصده حينئذ لا ثواب عليه عند التاركي حينئذ يترتب عليه ماذا العقاب ترتب عليه العقاب وهذا النوع الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا يعذر أحد بجهله كما سينص عليه حينئا ما ياتي قال لا يعذر احد بتركه الواجب لا يعذر احد بتركه وعند الاصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قوله لا يعذر احد بتركه اراد به في هذا المقام اراد به في هذا المقام لانه سيبحث ماذا في مسائل تتعلق به باصل الدين لاسيما في معرفه العلم ومعرفه العبد ربه ودينه وادخله فدل ذلك على انه اراد به نوعا معينا ولذلك الواجب هنا ليس المراد به الواجب الذي يعرف عند اهل الاصول فيما يقابل الركن لانك اذا نظرت فيما يتعلق باحكام الصلاه مثلا عند الفقهاء ينصون على اركان وواجبات وشروط فيقال الصلاه لها اركان ولها شروط ولها واجبات صحيح ام لا حينئذ ما الفرق بين الركن هنا والواجب ثم فروق عند الاصوليين لكن المراد هنا عند الفقهاء المراد هنا الواجب ما يقابل الركن بمعنى ماذا الركن هناك في احكام الصلاه ما لا يعذر احد به بتركه كالركوع والسجود حينئذ ليس هو كالتشهد الذي اذا نسي او لم يعلم حينئذ سقط او يتحمله عنه الامام حينئذ هنا الواجب في هذا المقام ما يقابل الركن في البحث فيما يتعلق به بالصلاه فالواجب هنا هو اعلى درجات الوجوب اعلى درجات الوجوب هذا هو السبب في كون المصنف هنا عبر بماذا بقول لا يعذر احد بتركه لانه قد يقول قائل لو كان على ظاهر الامر انه واجب يقول التشهد هذا واجب من الواجبات ويعذر بتركه او لا اذا تركه سهوا يعذر بتركه وإذا كان تابعا للإمام هو يعلم حينئذ يعذر بتركه لكن الركوع لا يعذر إذن فيه تفصيل أو لا فيه تفصيل فالواجب هنا في هذا المقام فيما يتعلق به ما سيأتي من كلام المصنف رحمه وتعالى لا يعذر أحد بتركه يعني لو تركه عالما أو جاهلا لا يعتبر عذرا له ألبتة قال وعند الوصلي ما يثاب فعله ويعاقب تلك ما يثاب فعله قصدا ويعاقب تاركه ويستحق ويعاقب لا بس ان يعبر بماذا بالعقوبه لانه هو الاصر في الشرع الاصر في الشرع ماذا ان من فعل من ترك الواجب انه يعاقب كونه يعفو الله تعالى عنه في الاخره هذا مرده الى الله عز وجل ونحن نبحث فيه هذه للصليحات باعتبار ما يخاطب به العبد لا باعتبار فعل الله تعالى لان بعض من يقول ماذا ويعاقب هذا فيه جزم وليس فيه جزم وانما فيه ماذا فيه بيان حال الواجب باعتبار المخاطب فيقال لكل احد ترك بر الوالدين يعاقب عليه لو قيل يستحق قد لا يعاقب حينئذ صار جره له في ان يترك لكن يعاقب هو الذي دلع عليه النص فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الاربع المسائل قال الاولى العلم وهو معرفه الهدى بدليل العلم يعني هل هنا المراد به ماذا الا حد الذهني لانه يفسر به العلم الشرعي لان العلم قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا والمراد به هنا العلم الشرعي ولذلك المعرفه الهدى بدليله يعني ما يهتدي به العبد بدليله وهذا لا يكون الا العلم النافع فيعلم حينئذ بماذا بالدليل قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم اجمع اهل العلم على على كذا هذا الذي يعتبر دليلا في مثل هذه المسائل معرفة الهدى بدليل والعلم اذا اطلق فالمراد به العلم الشرعي هكذا في الشرع اذا جاء العلم او الثناء على العلم او على اهل العلم او, العلم أو العلماء او العالم فالمراد به العلم الشرعي اما العلم الدنيوي فليس داخلا ليس داخلا بالتا فكل ثناء وكل مدح فيما يتعلق بالعلم وما يترتب عليه فالمراد به علم الكتاب والسنه علم الشرع وليس المراد به العلم الدنيوي البتة وهذا محل وفاق لا خلاف بين العلم في ذلك فالهل هنا ولذا قال اذا اطلق يعني هل تحمل على ماذا على العهد الذهني والمعهود حينئذ ذهنا هو ما يتعلق به بالشرعيات فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من امر دينه والعلم الشرعي على قسمين من حيث الحكم من حيث الحكم هل هو واجب ام لا قال على قسمين فرض عين وفرض كفايه فرض عين يعني يتعلق بكل عين بكل شخص لا يقوم احد مقام الاخر لا يقوم احد مقام الاخر فاذا لم يتعلمه حينئذ نكون ماذا يكون اثما يتعلق الاثم به مباشره فكونه متعلقا به على جهه العين سمي ماذا فرض عين والفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض كما هو صحيح عند الاصوليين فرض عين وفرض كفاية كفاية يعني يكتفى به بفعل البعض إذا فعله بعضهم سقط عن الآخرين فلا يكون ماذا فلا يكون مكلفا به بمعنى لا يكون آثما كصلاة الجنازة مثلا إذا صلى البعض سقط عن الآخرين فمن ترك عن ذن تركوا واجبا أو لا تركوا واجبا لماذا لقيام الآخرين به هل يأثمون الجواب لا جواب لا قال فرض عين وفرض كفاية وما ذكر رحمه الله تعالى مصنف في هذه الصورة الثلاثة فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد لا يعذر أحد بالجهل به تبعي لا يعذر أحد الذي يقول لا نص لأهل العلم فيه كونه لا يعذر هنا قد نص الإمام رحمه الله تعالى على أنه لا يعذر أحد به بالجهل به إذن فرض العين علم شرعي شرعي يتعلق بكل مكلف لا يسقط بحال من الاحوال ولو كان جاهلا به وتلبس به ما يخالفه حينئذ نقول هذا آثم ولا يعذر به بجهل البتة بمعنى انه يلام لانه ذقيل يعذر بالجهل معناه ماذا العذر معناه رفع اللوم في لسان العرب فلا يلام فالذي يقول مثلا العباد القبور يعذرون بالجهل معناه انه لا يلامون فلا يعاتب عليه وانما فعل كانه فعل صالحا كذلك كيف يقال ان يعذرون بالجهل مع انهم لا يلامون هذا باطل مخالف حتى للسان العرب فاذا كان كذلك فاذا فرط في هذا الفرض فرض العين حينئذ يلام ويعاتب وفي الحديث عن انس رضي الله عنه طلب العلم فريضا رواه ابن ماجه والضعاف واحمد البيهقي ويروم والحديث ما كان فيه ضعف الا ان معناه صحيح يعني من العلم ما هو فريضه وقال احمد بما احمد رحمه الله تعالى يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه هذه كلمه عظيمه تدل على ان قوام الدين انما هو بالعلم يعني لا يقوم للانسان دين الا بعلم او لا لانه اساس وقد عرفنا ان التوحيد علم وعمل اذا لن يقوم العمل الا اذا تحقق به بالعلم اذا لابد ان يسعى ولذلك عبر المصنف بماذا تعلم تعلم تفاعل يعني يحصل شيء فشيئا ودل ذلك على لا بد من التحصيل ولا بد من السعي ولا بد من السؤال ولا بد من البحث واما ان يبقى الانسان هكذا ثم يتلبس بالبدع والشركيات ثم ينتظر العالم يطرق بابه ويقول ما قامت الحجه والعلماء بقون في بيوتهم قل لا هذا باطل بل واجب عليه ان يسعى بنفسه وان يسأل وان يتعلم هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى اذا قوام دينه لا يقوم الا بماذا الا بالعلم الشرعي وهو واجب عليه ان يسعى وان يسال ولذلك الله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ما قال انتظروا حتى ياتيكم اهل الذكر انما قال فاسالوا انت الذي تسال انت الذي تسعى فالواجب على المسلم ان يسعى ويسال عن دينه قال يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل لهم مثل اي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك ما ذكر التوحيد لانه هذا لا ينبغي ان ان يقال ذكر الصلاه وماذا والصيام قد يقول قائ اذا كان الامام احمد يرى ان العلم بالصلاه لا يسع المراه ان يجهله فكيف بالتوحيد والشرك ما بين اولى واحرى اذا هل نص السلف انتبه هنا هذه مشهوره امام احمد مرويه في كتب الأصحاب أن الموحل عبر به قوله ما لا يسعه جهله ما معنى ما لا يسعه جهله يعني الجهل لا يصلح أن يكون عذرا فإذا تعذر به الجهل وأراد أن يقيم حجته بأنه ترك لكونه جاهلا لا يسعه لماذا؟ لكونه لا يقبل منه أن يكون جاهلا بهذا الأمر فلو جهل صلاته مع إمكان العلم حين ذن آثم أو لا ولو كان جاهلا وقال ان لا ادري ان ثم ركوع انا اظن ماذا ان الصلاه كلها كلها سجود وهو يستطيع ان يسال ان يتعلم ها يعذر لا يعذر لا يعذر البته لماذا لان هذه صلاته والصلاه لا يدخلها العذر بالجهل البته الا في نوعين حديث عهد باسلام و ها. من نشا في باديه هذا فقط اما من يعيش بين المسلمين ومن امكنه العلم هنا الذي لا يعذر البتة ونص الامام احمد رحمه الله تعالى في الصلاه والصوم دليل على ان التوحيد اكد من الصلاه والصوم اذا ضابط الفرض العين عند الامام احمد ما لا يعذر بجهله ما لا يعذر بجهله قال وقال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله يعني الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان طلب اعلم رحمك الله ان طلب العلم فريضه وانه شفاء للقلوب المريضه وان اهم ما على العبد معرفه دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنه والجهل به واضاعه سبب لدخول النار اعاذنا الله منها هذا بين لك ماذا باختصار ما هو العلم الذي يكون فرضا على كل مكلف هو العلم الذي تصل به الى الجنه وتنجو به من النار اذا حصر في هذا المعنى دل على ما دل عليه كلام الامام احمد رحمه الله تعالى قال ان طلب العلم فريضه وانه شفاء للقلوب المريضه يعني لا لا شفاء للقلوب الا بماذا الا بالعلم الشرعي لان العلم الشرعي هو الوحي هو القران والسنه ولا شفاء للقلوب المريضه مطلقا الا بماذا الا بالوحي وان اهم ما على العبد معرفه دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنه والجهل به واضاعه سبب لدخول النار فما كان واجبا على الانسان العمل به كاصول الايمان وشرائع الاسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج اليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عليه العلم به فهو واجب عليه عليه العلم به يعني مما يدخل في فرض العين ما يتعلق باصول الايمان واذا قيل اصول الايمان بمعنى انه ما لا يتم الايمان الا به ما لا يتم الايمان الا به وشرائع الاسلام كالصلاه والصوم والصلاه نحو ذلك وهذا كما ذكرنا انه مع امكان العلم وما يجب اجتنابه من المحرمات كالشرك وقطيعه الرحم وكذلك الربا والزنا ونحو ذلك وما يحتاج اليه في المعاملات يعني البيع والشراء ونحو ذلك مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عليه العلم به فكل ما ذكر مما يتعين العلم به على كل مكلف واهم شيء ما يتعلق به التوحيد ومجانبة الشرك أهم شيء توحيد أن يعرف معنى التوحيد وأركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله وما يتعلق به بهذه الشروط ثم معرفة الشرك وما يتعلق به من حيث تقسيمه إلى نوعين شرك أكبر وحقيقته وشرك أصغر وحقيقته قال بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين الشخص المعين فإنه من فروض الكفايات فالعلم لا يخرج عن هذين النوعين إما فرض عين ومعين واما فرض كفايه كل ما لم يكن فرض عين فهو فرض كفايه حينئذ هل يقال بانه مستحب هذا فيه خلاف بمعنى ان فرض الكفايه اذا تلبس به من هو زائد على الكفايه حصلت الكفايه ب100 فما زاد حينئذ هل تلبس به بمستحب او بفرض كفايه فيه خلاف بين بين اهل الوصول ولذلك الحج لا يقع الا فرض عين او فرض كفايه اولى هكذا فاذا كان فرض كفاية فهل يكون في من زاد على كفاية يكون مستحبا أو لا محل خلاف عند أهل الأصول قال التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أو ظلم قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة اسمه طلبة العلم الاشتغال بالعلم الشرعي علم الشرعي ليس الدنيوي يعني ما يتعلق به الوحيين وما يفيد في كيفيه الاستنباط من الوحيين يعني ما يسمى بماذا بعلوم الاله لان علوم الاله باعتبار ذاتها ليست علما شرعيا علوم الاله باعتبار ذاتها لكن باعتبار كونها موصله الى الاستنباط من ادله الكتاب والسنه صارت ماذا صارت خادمه للعلم الشرعي فدخلت من هذا الوجه في العلوم الشرعيه فلذلك يثاب الانسان على دراسه النحو ودراسه الصرف ودراسه البيان واصول الفقه بهذا الاعتبار وما زاد عن الحاجه فهو من باب الفضل من باب الفضل قال طلب العلم فيما هو فرض كفايه اوضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقه بالذهب والفضه يعني من النوافل ولذلك ليس بعد طلب العلم شيء افضل من العلم البته الفرائض فيما يتعلق به الفراء ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق به بالعلم قال الإمام أحمد تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره جهاد وجهادان جهاد به بالسيف السنان وجهاد به باللسان والبيان جاهد الكفار والمنافقين الكفار فقط والمنافقين. الكفار والمنافقين كفار بماذا يجاهدون بالسيف وجihad المنافقين نكون بماذا باللسان والبيان مثالا والثاني كما قال ابن قي اعظم اجل من من الاول لان الذي يقوى على الجهاد بال بالسنان اكثر ممن يقوى على الجهاد بالباله لانه قله لا يستطيع ذلك الا العلم والعلم قله واما السنان والسيف ونحوه هذا مما يقوى عليه اكثر الناس قال تعلم العلم وتعليمه افضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به تا كلام فان العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وأكدوا فروض الكفايات بل به حياة الإسلام والمسلمين والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه يعني العلم نفعه متعدي ينتفع به العبد في نفسه وينفع غيره بتصنيف وتعليم وخطابة وتدريس ونحو ذلك إذا النفع ماذا؟ متعدي فيعمل بعلمه كثير فيكتب له حينئذ من حسنات ما لا يخطر بباله ويقول واما التطوعات من صلاه وقيام فهو لنفسه صلى وانتهى صام وانتهى كذلك حينئذ كتب له اجر ما عمل ولن يتعس به احد لا سيما اذا كان مخفيا حينئذ العلم صرا نفعه متعدي وهذه التطوعات نفعها قاصر والمتعدي افضل من من القاصر هذا وجه في التقديم قال والتطوعات انما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى الى غيره وهو الميراث النبوي ونور القلوب واهله هم أهل الله وحزبه وأولى الناس به بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وأخشاه له وأرفعهم درجات وأهلهم أهل الله وحزبه أي حزب الله تعالى وأولى الناس به أي بالله عز وجل وأقربهم إليه إلى الله عز وجل وأخشاه له وأرفعهم درجات قال رحمه الله تعالى وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأذلة هذا تعليف من المصنف من المصنف بسم الله تعالى للعلم حيث جعل المساله الاولى هي العلم ثم عرف العلم المراد بالعلم فاراد به معنى اخص من مطلق العلم ليس المطلق ليس العلم المطلق فيما يتعلق به بالشرعيات والواجبات والمحرمات وانما اراد شيئا معينا وقال وهو اي العلم المراد به فيما يجب على كل مكلف ان يتعلمه هو معرفه الله اي بما تعرف به الينا في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسماءه وصفاته وافعاله فان العلم باسماء الله تعالى تزيد المراه علما بخالقه وكذلك العلم بصفاته وافعاله ولا يكون الانسان على حقيقه من دينه الا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى فنيل الخشيه وما يتعلق بها فرع يعلم اولا من المعبود ما صفاته ما أسماؤه ما حقيقة ما دل عليه في الكتاب والسنة كل ذلك اعتبر دليلا على الباري جل وعلا فيتعلق قلب به ثم حينئذ يتعبد لله تعالى بذلك ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله وواسطة في ماذا ها في تبليغ رسالة الله يعني من الذي جاء بالشرع لاشك ان كل مكلف قد كلف بالعبادات عبادات من الذي بلغ العباد هذه العبادات هم الرسل ولذلك شعر الاسلام رحمه الله تعالى يقول ثم واصطه ثاني فيما يتعلق به بالرسل من اثبت واسطه بينه وبين الخالق جل وعلا ولو كان رسولا وصرف اليه انواعا من العبادات فهو مشرك فاثبات الوساطه بهذا المعنى شرك اكبر ومن نفى الوساطه فيما يتعلق بتبليغ العباد العبادات فهو كافر كلاهما ماذا كلاهما كفر وانما الوسط وهو ان نثبت ان الانبياء والرسل واسطه بيننا وبين الخالق جل وعلا في ماذا في تبليغ الرسالات لا في كونهم الهه تعبد مع الله تعالى اذا فرق بين بين النوعين فاما الواسطه باعتبار صرف العبادات فهذا كفر وشرك ونفي كونهم ماذا فإن مصاعط بين العباد وبين الخالق جل وعلا في تبليغ الرسالات هذا كذلك كفر بالله تعالى فانه الواسطه بيننا وبين الله في تبليغ رساله الله ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف فرض عين بما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في خاتمه الرساله واحد مهمات الدين والنبي رجل اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فان امر به فرسول يعني عبر المصنف هنا بماذا بقوله معرفه نبيه وهو كذلك رسول وعرف النبي بكونه رجل اذا لم راه اوحي اليه بشرع اوحي اليه بشرع فمن لم يوحى اليه ليس بنبي ومن اوحي اليه لا بشرع ليس بنبي ولم يؤمر بتبليغه يعني لم يؤمر بالقتال عليه والا لابد من دعوه الناس ما الفائده لابد ان اذا اوحي اليه بشرع ان يدعو الناس لكن لا يقاتل وانما يدعو الناس الى ما امر الله تعالى الى ما اوحاه الله تعالى اليه فان امر به فرسول فكل رسول النبي ولا ولا عكس قالوا معرفه دين الاسلام بالادله معرفه الدين اي معرفه دين الاسلام الذي تعبد الله الخلق به بالادله من الكتاب والسنه يعني ليست الادله هنا ادله عقليه لان مرد المسلم الى ماذا مرد المسلم الى ما اوحاه الله عز وجل المسلم كاسمه مسلم استسلم لله تعالى وانقاد وخضع فلا بد ان انقاد الى شرع الله تعالى لا الى عقله فلو جعل العقل حكما في مثل هذه المسائل العظام لجعل اله ا مع الله تعالى لان هذا يعتبر ماذا يعتبر من الطاغوت والكفر به واجب قال رحمه الله بالادله من الكتاب والسنه وظاهر كلام المصنف هنا شارح او المحشي تعليق قولي بالادله بقول معرفه دين الاسلام يعني ليس لقوله معرفة الله بالأدلة أو معرفة النبي بالأدلة أو معرفة دين الإسلام بالأدلة هذه ثلاث احتمالات بالأدلة جار مجروم متعلق بقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني جعله متعلقا به بالأخير وهذا إن قيل بأنه فيما يتعلق بفروع الدين يعني فيما يتعلق بالصلاة وأفرادها والزكاة وأفرادها هذا لم يق comun meinen أحد منها العجمين أنه يجب أن يتعلم أحكام الواجبات المتعلقة بالصلاة بالدليل هذا لا قائل به وإن كان المراد به ما يتعلق به أصل الدين يعني أصول الدين وهذا كذلك فيه نظر اعتبار ماذا؟ اعتبار أنه يجوز التقليد في التوحيد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا, لا تعلموه قال فاسألوا أهل الذكر هل خاصة؟ هل خاصة؟ سألهم عن ماذا؟ عن كل شيء عن العقائد عن أصول الدين عن المحرمات عن الواجبات عن عن كل ما يتعلق بالدين جاء الامر به فاذا جاء مطلقا حينئذ يبقى على على اطلاقه ثم كما قال النووي رحمه الله تعالى باجماع الصحابه رضي الله تعالى عن انهم فتحوا الامصار وكانوا يامرون الناس بقول لا اله الا الله دون نظر في ادله بمجرد ان يقول لا اله الا الله دخل في الاسلام او لا دخل في الاسلام هل معرفه الدليل شرط في صحه الاسلام الجواب لا بمعنى انه لو جاء كافر الان قال اريد ان اسلم اذا قل لا اله الا الله لقوله تعالى كذا وكذا قول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يصح اسلامه او يكفي ان يقول لا اله الا الله يكفي ان يقول لا اله الا الله دل ذلك على ان قوله بي بالادله هذا في في نظره قال هنا والادله جمع دليل والدليل هو ما يوصل الى المطلوب ما يوصل الى المطلوب يعني قول يوصل الى الى المطلوبه ولا شك ان كتاب السنه من الادله النقليه فهي قوليه ما يوصل الى الى المطلوب والمطلوب هنا المراد به من قبيل التصديقات فيشمل الجازم وغير الجازم تصديق قد يكون جازما وقد يكون غير غير جازم وفيه اشاره الى انه لا يصلح فيه التقليد هذا الذي عناه رحمه الله تعالى هل التقليد يكون في اصل الدين او لا هذه مساله يذكرها بعض المتاخرين و كذلك في لهم سلف في من تقدم بعض كلامي وام احمد رحمه الله تعالى والمساله قد يقال بان فيها نوع نزاع لكن الصواب انه لا لانه ي... قد يقال بالتقليد فيما يتعلق بالتوحيد اما الشرك فلا لوجود النص ان نصوص القران دلت على ان طائفه من المشركين قد دخلوا النار واحتدوا بماذا بالتقليد فجاء في النص والبحث هنا ليس في هذا وانما في ماذا في التوحيد وحد الله تعالى تقليدا نقول اذا ورد الجزم صحه توحيده صح ايمانه ولذلك بنى المعتزله ومنحى نحوه ان ايمان المقلد لا يصح بمعنى انه لو قلد غيره فامن واسلم من جهه التقليد ايمانه لا يصح وانما تجري عليه احكام المسلمين في الظاهر اما في الاخره فهو خالد مخلد في النار وهذا كلام ليس بجيد قال وفي اشاره لانه لا يصلح فيه التقليد يعني في الاسلام قبول الاسلام بل اذا لقي الله فاذا معه حجج الله وبراهينه اذا لقي الله تعالى معه ماذا الحجج والبراهين حينئذ اسلم ووحد وجاء بماذا بالبرهان والدليل على اسلامه وتوحيده ولا شك ان معرفه ان التوحيد وما يتعلق بالتوحيد اذا كان عن دليل اقوى وهذا لا بحث فيه وإنما كلما ازداد نظرا وأدلة وتدبرا وتعقلا ازداد توحيده لأنه يزيد وإيمان يزيد وينقص وليس هذا البحث وليس البحث في هذا وإنما آصل الدين هل يتحقق أو لا به بالتقليد الصوب نعم يتحقق به بالتقليد قالوا هذا المقدار من العلم يجب تعلمه بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه كيف يعمل بالتوحيد وهو لا يعرف التوحيد كيف يجتنب الشرك وهو لا يعرف الشرك قال وجهل الانسان حقيقه ما امر الله به من اعظم الاثم والعمل بغير علم طريق النصارى والعلم بلا عمل طريق اليهود يعني النصارى لا يعلمون وانما يعملون واليهود العكس يعلمون لكن لا يعملون قال قد امرنا الله تعالى ان نساله في كل ركعه ان يهدينا صراط المستقيم وهو طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اين المطلوب عليهم ولا ولا الضال اذا بال بالادله متعلق بقوله معرفه دين الاسلام هذا الذي عناه المحشي هنا في كلام الثانيه من المسائل الاربع العمل به اي بالعلم السابق العلم السابق وهو عنا بعض عند لانه يبحث في ماذا في الواجبات والعلم عرفنا ان منه ماذا ان منه واجب وان منه ما ليس بواجب وإذا كان كذلك فالعمل بالعلم يجب متى؟ إذا كان العلم واجبا أما إذا لم يكن واجبا فلا يجب العمل به فالعمل هو ثمرة العلم والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة العلم مقصود لغيره والعمل هو هو المقصود أو لا؟ أو شبه العلم به الشجرة والعمل بمنزله الثمره يعني قطف الثمره ولو لم يكن ثمر ما الفائده من الشجره ما في فائده لا فائده هو يزرع شجر من اجل ان يجني الثمر فاذا لم يكن ثمر هل لي ما الفائده من من الشجره قال فلا بد مع العلم بدين الاسلام من العمل به فان الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل ان شاء الله من الجهل يعني الجاهل ماذا الجاهل لا يعلم وهذا يعلم فصال العلم حجة عليه فهو أعرف بربه من غيره فكان يقتضي هذا العلم أن يعمل لكنه ترك وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه قال العراقي في تخريج الإحياء رواه الطبراني في الصغير البيهقي في شعب الإمام الحديثي آب هريرة بإسناد ضعيف لم يثبت وهو احد ثلاثه الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم اول من تسحر بهم النار يوم القيامه يعني رجل تعلم العلم وقرا القراء فاتي به فعرفه نعمهم ماذا عملت بي قال تعلمت من اجلك قيل له ما لك كذبت وانما تعلمت من اجل ان يقال عالم وقرات من اجل ان يقال قال هذا اول من تسحر به النار لانه عامل عملا لم يكن لله تعالى العاصر ماذا انه عالم القران ان يكون ما يع... ما يعمل موافقا لما يعتقده وهو ان القران دل على وجوب الاخلاص لله تعالى وتعليم العلم عباده واقراء القران ماذا عباده فوجب ان يكون ماذا ان يكون مخلصا لله تعالى وقد قيل وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثا وعالم بعلمه لم يعملن لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن عباد الوثن مشركون وهذا عالم قد يكون كافرا وقد لا يكون اولى هل هو معذب من قبل عباد الوثن مطلقا او في تفصيل في تفصيل هذا الاطلاق في نظر الاطلاق هكذا في نظر عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن يحتاج الى نص يحتاج الى الى نص وليس تاذي الابيات مما تثبت بها الاحكام الشرعيه كونه يعذب قبل عباد الوثن يحتاج الى الى نص الا اذا اشير الى الحديث السابق اول من تسعر الى اخره قال الثالثه الدعوه اليهم اليه الى ماذا الى العلم الذي عمل به فاذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الاسلام والعمل به فيجب عليه السعي في الدعوه اليه كما هي طريقه الرسل واتباعهم وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه ويبدأ بالأهم فالأهم يعني فالمهم الأهم هنا أفعل ليست على بابه إنما المراد به الأهم فالمهم بعد ذلك من شرائع الإسلام يعني يجب عليه إذا تعلم العلم الواجب وعامل به كمل نفسه لزمه ان يكمل غيره لان من الدعوه ما هو واجب دعوه لا يظن الظان انها ماذا ان مستحبه مطلقا لا منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فاذا تعلم العلم الواجب وجب عليه ان يدعوها اليه وقبل ذلك وجب ان يعمل سواء عامل اولى يجب عليه ان ان يدعوها ويجب عليه ان يدعوها قال الرابعه الصبر على الاذى فيه يعني في الدعوه اليه لان من قام بدين الاسلام ودعا الناس اليه فقد تحمل امرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوه وقصد ان يحول بين الناس وبين شهواتهم اهواهم واعتقاداتهم الباطلة فعنيد لابد ان يؤذوهم حديثه الله تعالى في خلق اذا اذا وقفت بين الناس وبين شهواتهم اذوكم كل داعيه كلما دعا انسان الى مخالفه اهواء الناس واتى بما يخالف اهواءهم حينئذ العبره عنده بما بما وافق الهوى وليس بما وافق الشر حينئذ لابد من العداء ولابد من, من الاذيه قال فحينئذ لابد ان يؤذوه فعليه ان يصبر ويحتسب يصبر وا لابد من الصبر ولا بد من الاحتساب يعني احتساب الاجر عند الله تعالى الا يضيع لان لا يضيع لانه اذا اوذي وصار لسانه ليس ثم الا الشكوى الى الخلق ضاع اجره ذهب اجره لان صبر عباده فلا بد ان يصبر وان يحبس لسانه عن عن الشكوى قالوا هذه الاربع اوجب الواجبات اذا اراد المصنف ليس مطلق العلم وليس مطلق العمل وليس مطلق الدعوه وليس مطلق الصبر وانما اراد به ماذا ان هذه الاربع منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب والمراد هنا في ماذا في ما يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمه ما وجب من هذه الاربعه علما وعملا ودعوه وصبرا ثم اورد الدليل دال على على ذلك وهو قوله جل وعلا والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاصره ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Wallahu ta'ala a'lamu, sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.